وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَدَّلَهُمْ مَا كَانُوا يَخْفُونَ بَلْبَدَّلَهُمْ ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لادوا لما نهوا عنه وانهم ولو ردوا لعادوا لما عنه وانهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا الدنيا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 وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك.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 وأؤذى حتى أتاهم نصرنا ولا مُبَدِّلَ لكلمات الله ولا قد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبغي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 انما يستجيب الذين يسمعون انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليهم يرجعون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 أكمن في الظلمات، من يشاء إلاه يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.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 وَتَسَوُّنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ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 فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بَغْتَةً أو جهرا هل يهلكوا إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم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 فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذالك فتنا بعضهم ببعض اللي يقول أها أولئك من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟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 في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا عرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوثقكم بالليل ويعلم ما جرحتم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم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 حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسولنا توفت رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مين نجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع تدعونه تضرع وخفية إن أجانا لَإِنْ أَنْجَعَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 مستقر وسوف تعلمون إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن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 وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ اللَّهِ خَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل أن دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي الذي ك الشياطين في الأرض حيران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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكُوْكَ بَأَقَالَ هَذَا رَبِّ أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ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 ما تشركون؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفاً وما أنا من المشركين. وحجه قومه، قال أتحج؟ 126. وقد هدان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 ولا تَخَافُونَ انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا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 وإسмаيل واليسع ويونس ولوط وَكُلًا فضلناه على العالمين ومن آبائهم وذررياتهم وإخوانهم وجت بينهم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 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَقُهُمْ فِي خُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَتُذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْحَوْا لَهَا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 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون،اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُ نَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَلَقْنَاكُمْ وَرَاءَ أَضْهَارِكُمْ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 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فإن تفكون فالق الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 قد فصلنا الآيات لقوم يفطرون وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا بِهِ نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حب متراكب ومن النخل من طلعيها قنوان ومن النخل من طلعيها قنوان دنيا وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبيه وغير متشابه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 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وَمَا أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوه فَيَصُبُّ الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمه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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها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 وكذلك والي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم اياتهم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أَنفُسِهِمْ أنهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.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 جعلوا لله مما ذرأ من الْحَرْثِ والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وَحَرْثٌ حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه يجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين هو الذي أنشأ جنات معروشاته وغير معروشاته والنخلة والزرع مختلفا أكله والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرماة متشابها والزيتون والرماة وغير متشابه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 قُلْ لَأَجِدُ لا فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ إلَّا إلَّا أَيْقُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِزِيرٍ أَوْ لَحْمَ خِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِ فَمَنِ اطَّرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَخْتَلَقَ اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَاقْطُرْ رَبُّكُم ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ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 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 قل تعالى وأتلو ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 سَنُجَزِي الَّذِينَ يصدفون عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ أَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا نفعوا نفسا إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تظروا إنَّمَا تظِرُون إن الذين فرقو دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبوهن بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى إلا مثلها فلا يجذى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله, لله رب العالمين لا شريك له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 فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفًا الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ الَّتِي يَبْلُو أَكُمْ فِي ان ربك سريع العقاب ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم